أعوذ بالله مشترجين بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آآ آآ هذا هو الدرس هو الدرس الثالث في دروسي شرح القصول من علم القصول يعني بعد ما انتهينا من أقسام الحكم الشرعي أو الحديث عن تعريف أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي نبدأ بأقسام الحكم الشرعي التكليفي وأول قسم معنا في أقسام الحكم الشرعي التكليفي فهو الواجب يقول الشيخ ابن عسيمين عليه رحمة الله فالواجب لغة الساقط واللازم إذا قد بالك الواجب لغة في اللغة له معنى المعنى الأول بمعنى الساقط والمعنى الثاني بمعنى اللازم ويقول أنه الساقط يعني, يعني يسقط على على ملازما للمكان أو نحوه ومنه قول عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني وجبت جنوبها يعني سقطت على جنوبها ملازمة للأرض ومنه قولهم وجبت الشمس يعني وجبت الشمس يعني أنها غابت وتواردت وأما الواجب بمعنى اللازم فمنه قولك مثلا قول بر الوالدين واجب يعني لازم أو تقول الصلاة واجبة يعني لازمة فهذا الواجب في اللغة يطلق على معنى الساقط أو سقوط الشيء ويطلق على معنى الملازمة وأما اصطلاحا فيقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وطوعاً ده أضبط من قولهم إيه، يوساف فعيل ويعاقب تركه لأن يوساف ويعاقب هزيه هذا هز حكم الواجب وليس تعريف الواجب لذلك من الأخطاء كما يقولوا ومن المرضود عندهم أن تدخل الأحكام في الحدود أن تدخل الأحكام في الحدود إنك تدخل الحكم في الحد إنك تعرض الشيء بحكمه هذا من الأخطاء في التعريف فلذلك قول يوساف فعيله ويعاقب تاريخه أو نحوه فمثل هذا الكلام هذا حكم له فإنك تجعل تعريفه وحكمه هذا خطأ يعاب به التعريف عند المناطق لازم من الأشياء الخطأ يعني فالصواب إنك تعريفه تعريف وبعد كده تحكم عليه لأنهم كما يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني بعد ما تصور ماهيته الأول أبدأ أحكم عليه بعد ذلك فلذلك الشيخ عليه رحمة الله عرف عرفه تعريفا جيدا فقال ما أمر به الشارع على وجه الإنزام خد بالك. أول قد بل أو القد عندك بالتعريف يا ما شايف قوله إيه؟ ما أمر به الشارع فقوله ما أمر به يخرج يا ما شايف يخرج ما نهى عنه فاللي منهى عنه إيه؟ المكروه والمحرم ويخرج أيضا ما لا أمر فيه إيه اللي ما كوش أمر المباح يبقى قول ما أمر عنه أخرج عندك ثلاثة أشياء أخرج المكروه والمحرم لأنه منهي عنها وأخرج المباح لأنه لا أمر ولا نهي فيه يبقى أخرج هذه الثلاثة وقول ما أمر به الشارع أخرج ما أمر به غير اللي غير الشارع صح كده وشرع والمقصود بالشارع مين يا مشاهد الكتاب والسلطة يعني الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى مثلا لو الأب أمر ابنه بأمر هذا لا يسمى واجب اصطلاح يعني ده مش الواجب الاصطلاح لكن قد يكون واجب في اللغة تمام لو يعني الرئيس أمر مرؤوسه مثلا بأمر هذا لا يسمى واجب شرعه ولكن هذا واجب في اللغة الله سكدا مشاهد يبقى هذا واجب في اللغة طبعا احنا عارفين بقى الجماعه اللي هم بيصادوا الاخطاء يقول لك اهو بص بيقول لك بقى الجماعه بتعبر الوالدين يقول لك ليس بواجب صح كده اللهم لم يفهم فرق بين يقول لك, با با نقول لك اصطلاحا شرع. شرعا اصطلاحا الواجب اللي احنا بنتكلم عليه الان في الاصول نعني به امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم وأما من الاشياء فهذه تدخل في الاوامر الواجبه قد يعاقب علي عليها ويزم عليها لكن الا تدخل معنا في باب الااما في باب الاصول فده من باب التقسيم الاصطلاحي بس خلاص كده هذا لا يدخل معنى في الواجب الشرع في الأصول وإن كان يعاقب الولد قد يعاقب الولد على عدم إتّصال أمر أبيه لأن ذا أمر محرم أو في عقوبة معنى دي مسألة ثانية لكن مش ذا الواجب للإصلاح اللي معانا هنا خلاص كده يعني مش ذا الواجب للإصلاح اللي إيه اللي موجود معانا لذلك الواجب للإصلاح هو أمر الله عز وجل وأمر رسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الشرع وأما أوامر غير الشرع فهذي لا تدخل في هذا المعنى. خلاص اوامر غير الشرع لا بد خد عشان كده امر غير الشرع لو خالف الشرع هنعمل فيه ايه؟ لا مش هنتركه بس هندور على يعني اقصى مزبله فيه. صح كده يا مشايخ؟ لا يصح مخالفه أمر الشرع بغيره يبقى لو جاء الوالد لابني يامره مثلا بترك الصلاة لا يستطيع يجيبه يقول يقول ازاي بر الوالدين واجب نقول نعم ولكنه بما لا يخالف بما لا يخالف شرع الله عز وجل أو يأتي مثلاً الحاكم مثلاً ويأمر مثلاً بأمر يخالف أمر الشرع، لا نصين إحنا نجيب، لا نبتسل الأمر إذا قال فالشر. لماذا؟ لا يقول قطاعات الحاكم واجبة، نقول نعم واجبه لكن فيما لا يخالفه، في لا يخالف شرع الله عز وجل. عشان كي تعرفوا السريعة اللي كان أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كان وكوأمر عليها عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فقال اليس لي عليكم حق الطاعه قالوا بلى قال فاني امركم أن تدخلوا في هذه النار جميعا فلما هم أن يدخلوا فيها وصل يعني ايه فقال عليه لكم انما كنت مازحكم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ايه ما خرجوا منها قالوا والله لو دخلوها ما خرجوا منها طبعا بقى على اختلاف في التبيله المقصود يعني هم لو دخلوا النار دي كانوا يدخلوا النار الاخره وما يدخلوش منها لا يعني مش هذا المقصود يعني لكنه قول ما خرجوا منها يعني انه ان يسكنها يكون عقوبه لهم النار كانت تسبب لهم ضرر او يموتوا او يعاقبوا او نحو ذلك يعني فالشاهد ان هذا الفعل فعل, فعل, فعل يا مشايخ فعل محرم تمام يبقى اذا احنا لما نقول ما امر به الشارع عشان يخرج ما امر به غير الايه الشارع، الامر بغير الشارع، إن وافق الشارع قبل وإن قالف الشارع يا شيء لم يقبل، فانتبه لهذا المعنى. لذلك يقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وقولك على وجه الإلزام يخرج يخرج المستحب، لأن الشرع أمر به، لكن أمر به على وجه على وجه استحباب الفعل وليس على وجه الإلزام بالفعل. نعم. قولك ما أمر به قيد أخرج قلنا منها نهى عنه عنه أو ما لا أمر ولا نهي فيه والشارع قيد أخرج غير الشارع وعلى وجه الالزام قيد أخرج هي مشايخ أخرج المستحب لأن المستحب مأمور به لكن على جات المستحبة لا على جات الوجوب والالزام خلاص يبقى صار عندنا الواجب الآن هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. يقول قص يقول كالصلوات الخمس. يعني ضرب لك مثال يا صلوات الخمس. لا الله عز وجل يقول وأقيم الصلاة. فأقيم هنا وجه. صح كده مشين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر به. بعندنا أمر هو. وعندنا أمر من الشارع. صح كده. وأمر به على وجه الإلزام. لا على وجه استحباب الفعل أو ترجيح الفعل على الطر. إنما أمر به على وجه الالتزام. فده يدل على إيش يا شيخ؟ يدل على الواجب. فلذلك يقول يصلي واتي الخمس. طيب يقول فخرج. هيه. أنت أبي يا شيخ؟ يقول فخرج بقولنا ما أمر به الشرع المحرم المقرطى. بالمو ما إحنا شرحناه. طيب حكم الواجب. جب بعد معرفنا تعريف الواجب. انتقل لمسألة ثانية اللي هي حكم الواجب. يبا بعض التعريف نعرف الحكم بل المسألة الأولى التعريف المسألة الثانية الحكم حكم الواجب قال الشيخ عليه رحمه الله يساب فاعله امتسالا ويستحق العقاب تاركه يساب فاعله امتسالا ويستحق العقابة ايه؟ تاركه طيب معنا قوله يساب فاعله يبقى إذا فاعل الواجب يساب وقال ايه امتسالا طب لما قلت يساب فعله خلاص لما قال امتسالا لأنه قد يفعله مكرها أو يفعله لغير امتثال فإذا لم يفعله ممتسلا لامر الله لا يساب عليه لأن شرط الاسابه على الواجب النية صح صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فالعبادات مفتقرة إلى نية فلا يساب عليها إلا إذا نوى بها الامتثال لذلك مثلا لو جاء رجل وفعل شيئا مجبرا عليه فمثل هذا الشيء اللي يفعله مجبر وهو كاره له هذا لا يساب عليه هذا لا يساب عليه لأنه لم يفعله لم يفعله رضا منه انما فعله يا مشايخ اجبار يعني لو ان رجلا مثلا منع الزكاه وجاء الحاكم المسلم فعاقبه واخرج منه الزكاه رغم عنه والرجل يعني عمال يعني ياكل في نفسه ويعني أكاد يعني يعني لو طال ان هو يقطع الحاكم ده ويمنع اخراج الزكاه كان فعلا لان يعني كانهم يقولوا يخز قلبي ولا تخزوا مال تمام يعني فهذا الرجل هذا قل انه هو مثل هذا يثاب هو مش هيثاب هو سقط عنه الوجوب لكنه لا يثاب عليه ففرق بين سقوط الوجوب والاسابه يا شيخ ولساب على سقوطه عنه يعني يا طالب ثانيه باخراج الذكر مش طلع الذكر اهو خلاص صلحه بس هل اسيب على اخراجها لا مش يثاب او مثلا تلاقي مثلا واحد راح مثلا معين يعني هو مثلا ما بيصليش مثلا تارك الصلاه مضيعا له فراح يقضي مصلحه من احد الناس فلا يصلي فهلا خلاص بقى مضطرين يصلي وخلاص علشان ايه يقضي المصلحه فلا الراجل ده بيتعامل، اول ما تقضي المصلحه هيبطل صلى فصلى فهل مثل هذا يقول يوسف هو سقط عنه الحكم يعني انه طالبه بالصلاه الرسانيه لكنه لا يساب عليه لذلك فرق بين سقوط الحكم أو سقوط الوجوب وبين الإسابة عليه على الحكم فانتبه الأزم. طيب. قال إذا قال يساب فعله امتسالا فاشترطنا امتسالا لانه إذا فعله لغير امتسال أمر الله لا يساب عليه يسقط عنه الحكم لكن لا يساب عليه طيب. قال ويستحق العقاب تارك وخذ بالك لم يقل يعاقب لماذا لم يقل يعاقب أحسن لان فاعل المعصيه في المشيئة ان شاء عاقبه وان شاء عذبه وانا لو قلت يعاقب بنج ان هو معاق وهذا خطا اعتقادي بل اعتقدنا أن الرجل اذا لم يأتي بالكفر حتى لو فعل ما فعل في المعاصي فهو في مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه لا انا اقول اذا لم يأتي بالكفر هو لو أتى بالكفر بعض مسألة ثانيه خلاص أنا قلت وفي المشيئة ما لم يأتي بالكفر سواء كان كبيره أو صغيره طالما لم يصل إلى الكفر فهو في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لذلك احنا نقول أن مخالف الواجب يستحق العقوبة ولا نقول ايه ولا نقول يعاقب لأن لو قلنا يعاقب بحنا جزمناه والصحيح أنه في المشيئه هو مستحق العقوبة والله عز وجل قد يعف عنه فلذلك احنا نقول الادق انك تقول يستحق العقاب ايه تاركه طب يا مشايخ ليه قلنا يستحق بالرفض بالضبط فعل مضارع ماله مجزوم فعل مضارع مرفوع فعل, فعل مضارع مرفوع مرفوع بماذا احسنت لماذا لم يسبقه ناصب وجازم ولم طب والعقاب لماذا لأنه اسم مفرد أحسن صح كده؟ لأنه اسمه أحسن لا هي الصواب نقول ويستحق العقاب تاركه لأن العقاب تبقى مفعول به وتاركه والفعل أي نعم ويستحق العقابة تاركه نعم طيب اذا الآن عرفنا حكم حكم الواجب أنه يساب فاعله امتسالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه جيد انتقل لمسألة ثالثة اللي هي أسماء الواجب أسماء اللي هي مش أسماء الواجب قال ويسمى فرضا وفريضه وحتما ولازمه يبقى الواجب يسمى فرض فرضا وفريضه وحتما فذا كله ايه يسمى ايه من اسماء من اسماء الواجب يقال واجب ويقال فرض ويقال فريضه ويقال حتم ويقال ايه ويقال لازم طيب هنا مسألة مشكلة هل الواجب والفرض بمعنى واحد ولا بينهم فرق انتظر انتظر مش احنا بس عند اتفقوا انه يتم الحنبلي في أحد القولين يعني مش مشهور المسله انتبه نقول إن جمهور أهل العلم لا يفرق بين ماذا بين الفرض والواجب. فيقول أن الفرض والواجب معنا واحد. وبعض أهل العلم فرق بين الفرض والواجب. وهم الاحناف الأحناف وأحد القولين عن الامام أحمد عن الامام أحمد نفسه وبعض الحنابلة ثبعون. فقالوا ان الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي يبقى كانهم جعلوا التفريق بايه الدليل يبقى جعلوا التفريق بقوه الدليل يبقى اللي دليله قطعي يسمى فرض واللي دليله ظني هلا والله والدليل الظن يسمى, يسمى يسمى يسمى والدليل القطع يسمى إيه؟ فرض والدليل الظن يسمى واج أحسن يعني بقى باقطعي يعني ظن قدر إن إن الدليل يكون قطعي أو ظني من جهتين من جهة الدلالة ومن جهة السبب من جهة الدلالة ومن جهة إيه السبب يعني مثلا قطع الدلالة قطع السبوط الأول خليه من جهه السبوط يعني من جهة سبوت الدليل القرآن هل عندك شك في سبوطي؟ ها عندك شك في سبوط القرآن يا ما شايف؟ هل محتاجين ندور ليه على إسناد؟ لا يحتاج فلذلك القرآن قطع, قطع, قطع السبود القرآن قطع الثبوت لأن سبوته نقطع ان الله جل وعلا قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين مساله ما لا تحتمل لا يتطرق لا ادنى شك طب السنة المتواترة السنة المتواترة برضو المتواتر قالوا هذا قطع يقين قطع السبوت يقين انه ثابت بمسألة لا تحتمل الشك والسنة المشهورة يعني على قول بعض الأحناف يعني, يعني بعضهم يدخل السنة المشهورة أيضا في, في القطع وإن كان جل الجمهور الاحناف يجعل, يجعل السنة المشهورة من ظن السبوت خلاص يا مشيخ، وطبعاً المشهورة على الاستراحة اللي يا مرؤوها كم، نمشي. ثلاثة فأكثر ولم تصل إلى حد الثوابط في كل طبقة من طبقات الإسناد. خلاص يا مشيخ، يبدأ التفريغ. ده بالنسبة لوضع القطر. طبوا اظني، قطع السبب يعني ما عندنا شك في سببته يعني مش محتاج الله على إسناد. يعني عندنا القرآن محتاج تقولي أقولي لي, لي إسنادك إنه القرآن ده صح ولا غلط؟ لي لنا النبي قال القرآن ده محتاجة أقولها ولا أنت متأقِل نوقيل؟ متيقن، هو كذلك الأحاديث المتوترة صح؟ صح؟ تجد أن تجد أن تتعلم الأعمال وبنيتها هل عندك شك في ثبوتها؟ صح؟ لأنها حتى وإن كان أصلها كان غريبة في ذلك لأنها من تواترها وشورطها فالسكير ما شائح؟ فصارت عندك مثلا أو حديث مثلا من كذبك تمام؟ من منكازها ده متواتر، المشروع يعني ما معروف عند العلماء سواء يعني بأنواع يعني خلاص يا مشايخ يبي يزن هذه مسألة المسائل المتواترة عندهم أو المسائل أو القرآن أو نأخذ يقولون عنها قطعة سبب، يعني قطعة سبب يعني أن دليل سبب لا يتطرق عليه احتمال الشك أو الخطأ بسبب، وأما ظن السبوت فيغلب على ظننا سبوتها مع احتمال وجود خطأ أو احتمال إني ما تكونش ثابت. ودي بقى إيه ما عدا بقى الايه ما عدا القران وما عدا الاحاديث المتواتره على خلاف المشهور كما ذكرت لك يبقى عندك الاحاد والعزيز ونحوه فمثل هذه الاحاديث يقول لك اه يا مش صحيح إيه؟ احنا بنجزم الناس ثابته عن النبي اس او يعني مش بنجزم بيغلب على ظننا الناس ثابته لكن هناك احتمال ولا واحد في المليون ولا في المليار انها ممكن تكون خطا لك ارحمك لكن لا نعمل بهذا الاحتمال وان كان الاحتمال موجود خلاص كم شايف فهذا طيب هناك على التطبيق ده ده بالنسبه للايه لطريقه الايه لطريق دي لطريق في تفريق ثاني اللي هو طريق الدلالة بقى اللي هو قطع الدلاله وظن الدلالة قطع الدلالة يعني الكلمه يعني ان إنها لا تحتمل الا معنى واحد يعني مفيش تردد في دلالتها اللي هي المسائل المجمع عليها بقى يعني مقصود بقطع الدلاله يعني ما أجمع عليه يعني الصلاه واجبة هل حد اختلف وجوب الصلاه ها. في حد مختلف في وجوب الصلاة لا يوجد يبقى إذن يقول أن هذه مسألة قطعية الدلال طيب الزكاة في حد مختلف لوجوب الزكاه الزكاة لا يوجد يبقى هذه مسألة برضو قطعية اليوم الشيخ قطعية الدلال لأنها مجمع عليه صح نعم إحنا بس مش في محل تفصلها لأن إحنا بس كل اللي إحنا بدنا نتكلم فيه لأن إيه ما شايف أنا عايز أتفرق بينها خلاص كده؟ أنا بخليك تفرق بينها هي باختصار عبارة عن المسائل المجمع عليها باختصار وأي مسألة مختلفة, مختلفة فيها في أصنية الدلال خلاص كده ما شايف؟ ده أبسط ده أبسط تفصيل أي مسألة مجمع عليها ليش مقطع وأي مسألة فيها خلاف معتبر يعني؟ مش خلاف ياسيف. فمثل هذا يسمى يا مشايخ، يسمى ظن دليل. لأنه لولا كون ظن الدلالة لما إيه؟ لما وقع فيه الاختلاف بينهم. في بأي مسألة في خلاف لذلك مثلا، والله أعلم قل والمتلقاة وتربصنا بأنفسهن ثلاث تقرؤ. هذه الآية قطعت السبود ولا مش قطعت السبود. سبود ثبتة قينا. لكن هل هي قطعت الدلالة؟ ليست قطعين ظنية بدليل إنه متفقوا فيه. صح كده لكن قول الله عز وجل واقيموا الصلاه قطع الثبوت ولا مش قطع الثبوت طب وقطع الدلاله ولا مش قطع الدلاله قطع الدلاله احسنت جيد يبقى اذا هم قالوا ايه إن, ان ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرض وما ثبت بدليل ظني يسمى مشايير يسمى وجب يبقى ده من حيث التعريف طب حكم الاثنين ايه قال لك يساب فاعله وَيُعَاقَبْ ويعاقب تاركه يبقى حكم الاثنين واحد يبقى ما اختلفوش في الحكم لكن اختلفوا فين بالتعريف ما اختلفوش في الحكم لكن اختلفوا في تمام الحكم لكن التعريف لكن طبعا الاختلاف في التعريف عليه اختلاف مسائل يعني على كده مسألة مثلاً إن, هو إن, ان لا يصح نسخ القطعي بالظنية. صح كده إنه ما فرعوا إنه ولن لأن اشترطوا للقوهات الدليل الناس هذه فرعوا على هذه المسألة فرعوا وفرعوا على هذه المسألة مسألة إن قراءة الفاتحة واجبة صح وإن قرأ شيء من القرآن فرض فبالتالي لو قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة مع اللي هي مشايخ مع الناوية مع الإسم لكن صلاته صحيحة لا تب ده عند الأحنان لا مش كل صحيط طبعا إحنا مختلفين معهم بس أنا بوصل لك إيه حكمه جابوا التفريق دابونال عليه بونال عليه الجزئية قال لك لأن الله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالنا نزلت فين فين نزلت فين يا في فوجوب قراءة شيء من القرآن ثابت بدليل ايه بدليل قاطع. تمام صح كده يبدأ اثبتوه لكن الفاتحة ثابتت بايه من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة او يوم الكتاب فلا صلاة له يبقى ده دليل ايه دليل ظل. قالوا اذا دليل قراءة شيء من القرآن ده أعلى يبدأ فرض وقراءة الفاتحة دليلها ظن يبدأ إيه يبدأ واجب عندهم قالت أنت ملك يبدأ واجب عندهم فبناء على ان ده واجب عندهم يقولوا بقى إيه يا جماعة يقولني يقول لك بقى إيه إن, إن, إن, إن الفرض في الصلاة التي تبطل به شيء من القرآن والواجب الذي تكمل به هو قراءه الفاتحة فبالتالي لو ما قراش الفاتحة يكون أسم لكن صلاة صحيح. هل تنتبالك؟ ولكن الكلام ده غير صحيح الراجع عندنا أن الفاتحة ركن في الصلاة إن تركها تبطل صلاة مش تنقل بس ومش محل لتفصيل خلاف الفقه الآن يعني. مثلا بعض الناس اللي ما بيفهموش عبارة الأحناف أو تفرقهم مثل يجي مثلا لما ييجوا وتكلموا على النقاب مثلا فيقولوا أن النقاب ليس بفرض لكنه واجب طبعا هو باقى ما معرفش عبارة العام يقول لك بس شوف الأحناف قالوا النقاب مش فرض. ربنا تعسن نح أنت ما فهمت معنا كلام الأحناف إنه هو بيقول النقب مش فرد ليه؟ لأن دليل النقاب عندهم مش دليل قطعي، لكن نوع عندهم واجب. فبالتالي إذا تركت المرأة النقاب هي آسمة عندهم. إذا تركت المرأة النقاب فهي إيه؟ آسمة عندهم. بخاطي بالك، بنتفاهم المصطلح. إنه هو بيفرق بين الإيه؟ بين الفرد وبين يا ما بناء على ماذا؟ بين بناء على انه ظن دلاله قطع الثبوت او قطع الثبوت قال لي بنعبر بناء على قوه الدليل تمام ان دليل الفرض اقوى من دليل الايه من دليل الواجب خلاص يا مشايخ يبقى ده تفريق اللي هما ايه فرقوا بيه طيب. عند بال عند برده الحنابلة في هذه المساله في الحقيقه هما فرقوا تفريق تاني أو مش ان في يقولون ان الناس رتبوا عليها الناس رتبوا عليها الناس طيب رتبوا على يقولون مسألة مسألة ان الناس اللي ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ان ان في, الإيه؟ في الأركان. السهو لا يعتبر في الاركان يعني السهو لا يعتبر في الاركان مشغولين بلد يعني انت قد بالك هنا الان لو ان رجل ترك السجود هل يكفي انه يسجد للسهو ولازم ولا ياتي بالسجود صح لازم ياتي بالركض ولو ترك مثلا الركوع هل يكفي ذلك السجود للسهو ولازم ياتي بالركض لازم ياتي باليه بالركع فلذلك قالوا عندهم تفريق ثاني ايه هو التفريق الثاني اللي عندهم قالوا ان الذي لا يسامح في ترك سهوا يسمى رطب والذي يسامح في ترك سهوا يسمى وجب خدت بالك عشان كده مثلا لو ساب التشهد الاوسط وقام يجزي السهو لا يجزي يبقى التشهد الاوسط واجب وليس برك صح كده لكن لو ساب الركوع هل يجوز سجود السهو لازم ياتي بالركوع لازم ياتي بالركوع فده يسمى ايه فبالتالي فبالحاله ديت يسمى عندهم ايه يسمى عندهم ركوع يبقى كانهم فرقوا بالايه بما يترتب عليه ان ان الركوع يترتب عدم المسامحه في تركه والواجب يسامح في تركه ويجب خدت أنت بالك بس هما وسعوا بقى المساله فمن هنا قالوا ان اركان الدين أركان الدين بقى عندهم على خلاف برده بين الحنبله في هذه المساله بعضهم زي ابن قال لا يسامح فيها بالايه بناء على إيه إن الركن عندهم أعلى من الواجب. يبقى التفريق ده بناء على أحد قولي الإمام أحمد اللي هو قال إنه في فرق بين الركن والواجب. قال إن الركن, الركن فيه تفريقين التفريق الأول إنهم فرقوا بقوة الدليل والتفريق الثاني التفريق بما يترتب عليه بالمسامح قال إن الأركان لا يسامح فيها وأما الواجبات فيسامح إيه فيه فبس يا بعضهم بع رح موسعين المسألة قال لك كل الأركان لا سمح فيها بما فيه أركان الإسلام أيضا فرح متأصل منازل الكلاب الأصولي مسألة يا مشايخ مسألة إنه هو لا يعذر بالجهل في إيه؟ في أركان الإسلام أو في أركان الدين فمن كده يا مشايخ وطبعا الكلام ده في الحقيقة على إطلاق ليس بكلام دقيق خلاص يا مشايخ انتبهتم لكن جموع أهل العلم لم يفرق بين الواجب وبين الإيه وبين الفرق فبالتالي هو يرى ان هو ان أركان الدين مثلها مثل غيرها إذا أمكن فيها الجهل سُمِحَه سُمِح فيها وعذراً وده مش محل تحقيق المسألة بس أنا بقول لك بس إيه؟ الخلاف جامد عشان بس البنت زينة كمتسعة خلاص كده يبقى أنا عايز أوصل لك حاجة ان الخلاف في مسألة الواجب والفرض ترتب عليها خلاف في مسألة الناس وترتب عليها خلاف في بعض المسائل فقهية وضربت لك المسائل اللي هي مسألة إيه وجوب طرأت الفتحة والتطبيق بين الواجب والركب وترتب عليها الخلاف في المسامحة في الواجبات وعدم المسامحة في الإيه في الأركان فترتب عليها مسألة العذر وعدم العذر في أركان الإيه الدين والنعم خلاص كده مش عارف فاندبي ولا يازل إيه يازل يبقى إذا أنا عايز أوصل لك الآن الخلاصة إن الصح... الراجع من جمهور العلم أن الواجب والفرد بمعنى واحد وبعضهم فرق إما من جهه قوة الدليل وإما من جهه المسامحة في ترك الأركان أو الواجبات أو عدم المسامحة في ذلك الله سيما شايف مسألة متضحة ولا أو ما متضحة؟, متضحة طيب, طيب. ننتقل بعد ذلك لمسألة, إيه؟ لمسألة أخرى وطبعا الشيخ ما زكراه هنا بس هذا مما نزيده إتماما للفائدة فنقول نقول علامات الوجوب أو علامات يعني ايه الوجوب ازاي اعرف ان هذا الشيء واجبي؟ نعم لا لا مش محلنا محل. دي مش مساله اصوليه لا لا خلاص يا مش طيب تمام يا مش هيك نقول علامات الايه علامات الواجب او علامات الوجوب يعني نقول يعرف الوجوب بالصيغة وبالقريب. إبى الواجب يعرف بالصيغة ويعرف بالإيه بالقريب. أما الصيغة فهي أول واحد أول حاجة رقم واحد في الصيغة فعل الأمر ومشتقاته بقى فعل الأمر الذي لم يصرف صرف. لأن الأصل في الأمر الوجوب على داعي جاء في باب حصل أمر وناتج محله عمل شتوى. فتقول مثلا أقيم الصلاه أقيم ده فعل واجب تمام واتوا الزكاه هاتوا برضو فعل واجب تمام يبقى اسمها صيغه فعل الامر صيغه فعل الايه الامر نعم اللي هي ايه اللي هي وزن ايه افعل وزن افعل فاي وزن افعل ده من ايه من يعني يعني من علامات الوجوب بل من العلامات الصريحة في الوجوب طيب يا بشر العلامه الثانيه ماده فعل الأمر رقم اثنين ماده فعل الامر اللي هي امر طيب رقم ثلاثة الافعال التي تدل على الوجوب والالزام مثل فرض اوجب كتب حكم نحويه اي نعم الافعال التي تدل على الوجوب والالزام رقم اربعه عندك المضارع المقترن بلام الامر وليستعفف وليكتب بينهم كاتب فكل هذا برضه ايه من صيغ الوجود هي المضارع اللي دخلت عليه لام الامر نعم من جواز الفعل علامة لام الأمر الفرق بين اللام الأمر ولام التعليل أو نحوها إن لام الأمر تجزم الفعل المضارع وعما لام التعليل فهي تنصف الفعل المضارع فهذا الفرق <تصفيق> <طيب>. <تصفيق> اللي يليها مشاهد العلامة اللي فأليها اللي هي على الجرة التي تفيد الوجود عليكم ألا تشرفو بالله شيئا. يعني عليكم يعني أوجب عليكم ألا تشرفو بالله شيئا. على الجرة. لان هناك على غير جرة. على الجرة لا تفيد الايه؟ الوجود. لان برضو لا على فضات اخرى يعني. لذلك هذه ليست مطلقة. نعم أنه مقدرا انها تفيد الوجوب يعني. هذه بتكون صريحة في الوجوب مثل عليكم وعلى على على مثلا بتخرج ما في قولهم لما بيقول مثلا علي الطلاق يعني فلقول يلزمني الطلاق فديك أنه نظر الطلاق ولم يوقعه فلذلك مجريها مجرى الناس إبديه الصيغ, الصيغ اللي القرينه بقى اللي هي ترتيب العقوبة على الفعل على الطرف ترتيب العقوبه على الطهر يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابو مسعود مثلا لا لديته محرمه انها ترتيب العقوبه على الطهر طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم في في في الزكاة مثلا قال قلب الرجل الذي هو لا يؤدي زكاة ماله قال فانه يطوقها يوم القيامة طبعا هنا رتب عقوب لو ما كانش عندنا طبعا احنا أوامر في اوامر بالزكاه ليقيموا الصلوات وزكالك لو عندي الحديث ده بس وعايز استدل بيه على وجوب الايه على وجوبه على وجوب هذا الفعل فاقول ايه يا هقول أن ترتيب العقوبة على ترك الزكاء يدل على وجوب يا مشايخ على وجوب الزكاة. ترتيب العقوبة على الطرق يدل على المثوبة. أما ترتيب العقوبة على الفعل فيدل على التحرير. فدا محله بايجي في محله إن شاء الله ما تكلم على ما. يبقى إذا رتبة عقوبة على ترك الفعل يبقى يدل على وجوب هذا الإيه؟ على وجوب هذا الكلام. يبقى يمكن لا يؤمر به لكن مجرد ترتيب العقوبة يدل على إيه؟ على وجوب هذا الفعل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الثياب فهو في النار ده يدل مثلا عليه على حرمة اسبال السياف ويدل على وجوب رفع الثياب فوق الكعبين لان ترتيب العقوبه زي, زي كما قلت لكم على الفعل على الطرق يدل على وجوب الفعل وترتيب العقوبه على الفعل يدل على حرمة على شيخ على حرمة الفعل يبكذا أنت من مبحث الواجب ننتقل إلى مبحث المندوب اللي هو المستحبي. يقول الشيخ علي رحمة الله طبعاً هو في بعض القواعد بال متعلقة بالواجب اللي هو مثال ما لا يتم الواجب إلا بيون أحقها لكن يعني إحنا مش عايزين بقى في هذه المرحلة الابتدائية أو المتقدمة فهيجب أية تفصيل الكلام بإذن الله تعالى في محله بإذن الله طيب ننتقل بعد ذلك لمساله ثانيه يقول المندوب يقول والمندوب لغه تقول نذبته بمعنى دعوت ومن قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان حين يندبهم يعني يدوب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان أي دعاه لك واصطلاحا يقول الشيخ عليه رحمة الله ما أمر به الشارع على غير وجه الالزام طبعا برضو نفس الكلام اللي قيل سابقا ما أمر به هيخرج يا ما ما نهى عنه اللي هو المكروه والمحرم ويخرج ما لا ولا نهي اللي هو المباح والشارع يخرج ما امر به غير الشارع وعلى غير وجه الالزام يخرج الواجب لانه امر به على وجه الايه الالزام كده يبقى المندوب مامور به لكن على غير وجه الالزام على وجه استحباب الفعل وليس على وجه الالزام بالفعل فده الفارق بينه وبين الايه وبين الواجب حكم المندوب يساف فاعله امتسالا ولا يعاقب تاركه طبعا زي ما مر بنا في الواجب قلنا كلمة امتسال اللي هي مشايخ لانه اذا فعله غير امتسال فلا يساب عليه تمام ولا يعاقب تاركه لان طبعا قلنا أنه يعني مستحب فعله لكن لا يلزم بالفعل فبالتالي لو تركوا لا عقاب لا عقاب عليه الشيء الثالث اسماء المندوب يسمى سنة ومسنون ومستحب ونفن سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وبعضهم يفرق بين المستحب وبين المسنون بين المستحب وبين المسنون فيقول ايه ما ثبت بدليل شرعي بدليل يسمى سنة وما ثبت باجتهاد وتعليل يسمى مستحب يعني لما أهل العلم يجتهد ويصطنبطه من الأدلة لا يسمى مستحب لكن اللي يجي بدليل صريح يسمى سن والتفريق ده ينقل عن الحجاوي اللي هو صاحب كتاب زاد المستقبل وإن كان أكثر أهل العلم يعني لا يفرق هو في الحقيقة لم يترتب عليه يعني كبير خلاف يعني. والحكم فيه مواحدة أنه يساب فعله امتسالا ولا يعاقب <تصفيق> نعم في إزاد المستقنى وفي غير من كتبه وكان يفرق فيه وفي غير من كتبه كان ده مصطلح فص به وكان بعض أهل العلم ينحى منحى ومصطلح جيد في الحقيقة يعني. <تصفيق> نعم ماذا ماذا؟ في اجتماع اجتماع هو الاستياس او الاستقرار أو لا, لا لا أنت انت نحاول تمنح بعيد خالص أنت لم تحسن الرميه <تصفيق> هو كلام, كلام الرجل كلام الذي لم تفهمه هو بيقول لا كلام لا لا لا لا. ليس بدقيق لو قاله لم يحسن الرامي لو قاله لم يحسن الرامي لو لا ولعل لا يريت هذا علك انت اللي فهمت خطأ يعني كلام الحجاوي معناه ايه معناه مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر امر صريح بفعل معين يقول مثلا لولا ان شق على منته لرمطهم بالسواك خلاص كده ده ثبت لماذا انت شايفه بدليل بدليل ايه صريح بنصه صح كده يبقى ده يقول لك على المسلم تمام لكن مثلا مثل التسميع عند دخول الخلاء الاستعاذة سبب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل التعريف الحديث يقول العزم بالمشب خفس واليه والخبائس فده سب يقول سنة لكن التسمية يقول مفيش دليل خاص بالتسميع عند الدخول لكن يمكن أن تُخَز من الأدلة العامة أنه إلى يفعل إلا إذا دخل بكذا وكذا خد انتبه لك تمام؟ فقول النازم لا يوجد دليل خاص به لكن يُخَز من الأدلة العامة الذي بيسميه مستحيل قد تتبالك يبيزن يقول أن التسمية مستحقة مش لها أصل لها دليل يستند إليه لأنه ويقول إحنا بسلاطنة إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إيه ما يعني ما كان يفعل يعني القواعد العامة دلت أن النبي ما يفعل أمر إلا إذا بدأ بالإيه بالبسمة صح كده يعني من استقراء أخوة او من حالة إنه كان إذا أراد أن يبدأ أمر معين يبدأ بالإيه يبدأ بالبسمة فمن اقتداء بسنة الأنبياء. ويو بتبدا بالكتاب الله عز وجل وبالاقذاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يبدا بالايه يبدا دائما بالبسمهه فاقول لك ان هذا ايه يبقى يقول لك هذا مستحق ياخذوا منين بقى ياخذوا من هذه الجزئيه طيب ان انا اجي بقى لهذه المساله اقول لك اه هو استعمله للنوم هذا المقصود به نوم الليل ولا نوم النوم نهار ولا لكل نوم يبقى ده صار فيه ايه في تشاز في الدليل عندي طيب ايه المقصود بقى بالنوم والعلكة موجودة موجوده ان في تغير مثلا في الروائح أو حوايج فاذا إذا وجد تغير في الرائحه يجوز استعماله يبقى اذا يبقى يقول لك لما لما يستعمل السواك في مواطن أخرى مثلها يقول لك هذا مستحب في هذا الموطن وسنه في هذا الموطن هو هنا فرق ليه؟ عشان يقول لك إن اللي أنا قلت عليه مستحب كإن عايز أقول لك إن ده سبب بإجتهادة أنا مش سبت يحتمل الخطر واللي أنا بقول لك عليه سنة ده سبت بكلام النبي وبلفزك خدت أنت بالك فإذا هو هنا الاثنين حكم شرعي والاثنين دليلهم دليل صحيح معطبا لكن الفرق إيه؟ إن عايز يقول لك إن المستحب دليله أضعف شوية من دليل المسنون فلذلك أنا لم أقل سنة حتى لا أدخل في السنة ما يكون من اجتهاد انا واجتهادنا يحتمل الخطا مش كونه بس مجرد مختلف في لكن يحتمل الخطا فدي النقطه اللي هو ايه اللي هو بيقولها فهل ذا المعنى اللي الشيخ اراده ولا معنى اخر <صل Ashton> لا لا لا لا لا الكلام, لا الكلام كان هناك في مسألة مش متعلق لكن هو الاثنين حكم شرعي سواء السنة أو المصحة حوك من شرع والثاني عندنا أقصر أهل العلم واحد لكن رجل تقيقه من جد إيه عايز يقول ان اجتهادي أنا محتمل الخطأ فمنسي مش السنة لكن السنة هذه صريحة وسلبية فدليلها أقوى فلذلك أراد النوع فرت من الإيميل موضوع العكس اللي التي ذكرتها ودرقتها لك خلاص يا مشارف طيب. يبقى اذا دي اسماء الايه المستحب طيب المبحث اللي هي علامات المستحب علامات المستحب اول شيء كل امر صرفته قرينه يبقى شفت علامات الوجوب اللي فاتت دي كلها اذا صرفتها قرينه من الوجوب الى الاستحباب بدا مستحب النبي صلى قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب كما يقول ايه لمن شاء هذه قرينه صارفه من الوجوب الى الاستحباب فيبأ شيء تاني هنا قرينة تانية طريقة ان إنه إيه كل فعل ورد استحبابه أو استحسانه في الشرع ورد استحبابه أو استحسانه في أو تعج بالله عز وجل منه أو مدح فاعله استحسانه أو استحبابه في الشرع يعني ورد ما يدل على استحسانه او استحبابه بالشرع او مدح فاعله ولم يؤمر به فهو مستحب خد انت يعني تعرفه مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يقول ان الله جل وعلا عاجب من صنعكم البارح او ضحك من صنعكم البارح يبقى يدل على استحسان الفعل ولا لا لكن هل امر به ما امرش يبقى فعل الفعل ده لو امر به بواجب أو او على حسب الامر يعني اذا لم يصرف في واجب لما ياتي مثلا يقول يعجب ربك من رجل بثلاث يؤذن ثم يقيم ثم يصلي فذا جاء بصيغه المدح ولا صيغه الذم سوزق الشرك طبعا المنفرد لا اذان ولا اقامه عليه ما ينفعش ان الحديث يا استاذ اللي بيقول لو ولا اقول لك ما ينفعش بقواعد تقول عندك إيه؟ إنها إن هو فيه يعني استحباد. يعني جانب الفعل. وعدم وجود الأمر لا لا للوجوب بين إن جاء في الشرع يدل على استحبابه فلذلك قلنا وعدم وجود الأمر لم يجعلنا لو يبقى زي اوجب ما لم يؤمر به طب وايه اللي خلك تقول مستحبه اقول لك لان جاء من الشرع ما يدل على مدح فعله استحبابه والثناء عليه خدت بالك بقول لك جاء من الشرع ما يدل على ايه على ما حدد واستحبابه والثناء عليه تمام او مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسال رجل شيء معين فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه ويدعو له فده يدلك على ان النبي فرح بالفعل وحبه ولا لا فرح واحبه لكن لم يأمر به فيبقى نقول لك ده مستحب بدل التوازن ما إبى إيه بده مش معقوله ده إيه بزيده يبقى ده حاجة إيه لفظ أفضلية معينة. ما فيش دليل خاص في الأمر بي. يعني ماليش دليل خاص؟ هل وجد عندك دليل خاص إنك يأمر المنفرد أن يؤذن وأن يقيم؟ ما عندك دليل خاص. لكن عندي هذا الدليل. لو في دليل خاص به أنا الدليل كافي. لذلك أنا اشتريته عندك. قلت إيه من غير أمر به يبقى بالتالي لو وجد الأمر هيلغي الكلام ده كله. يبقى عبر الأمر. خلاص يا مشيت. انتبهوا لأزلي هذا عنده وده أنت جدا في الأحاديث جدا كثي جدا جدا يعني إن ان, إن دابا باب القرائن يعني على حسب تبين ما تبي لك كلما وجدت قرية شعرت منها إن هذا الفعل يسنا عليه أو يمدح فاعله أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صدره بهذا الشيء أو فرح أو نحو ذلك أو دعا له أو أسنا عليه أو نحو ذلك ولم بهذا الفعل فعل بالفعل ده مستحب لكن لو أمر به بخرز دي مسألة ها. خلاص كده مشيت علامات اللي علامات المستحب ودي اهم حاجه تطلع بيها في الاصول اللي هي القواعد الاكرانيه دي هي علامات المستحب دي دي تميز ما بين اللي الواجب والمستحب ولحظ ذلك وطبعا في طبع طبعا في مباحث يعني نحن هنقل يعني احنا, إحنا واخدين حاجات مختصره يعني مش مش متوسعين يعني بس هذه المرحله يعني اللي اعلق مرحله ثانيه بناخد كتاب وصول اوسع ويدرس هذا الكلام تفصيلا ان شاء الله طيب مشان انتبهوا المبحث الثالث الآن بعد ما انتهينا من مبحث المندوب ننتقل إلى المحرم والمحرم لغة الممنوع المحرم, لغة الممنوع المحرم لغة الممنوع ومنه قول الشاعر إن قتلي عليك محرما يعني محرما يعني ممنوع قل مثلا عقوق الوالدين محرم يعني محرم يعني جيد والصلاح ما نها عنه الشارع على وجه الالزام ما نها عنه الشارع على وجه الزام بالترك ما نها عنه الشارع على وجه الالزام بالترك ويكسي ما نهى عنه الشارع على وجه الزام بالإنه بالطرق ما نهى عنه يخرج الواجب والمستحب لأنه أمر به ويخرج المباح لأنه لا أمر ولا نه يبقى كلمة ما نهى عنه ضد ما أمر به هاي يخرج الواجب والمستحب ويخرج المباح لأن الواجب والمستحب ما به والمباح لا أمر ولا نهي فيه. نعم زي ما إحنا أي تعريف نشوفه معنا ده يعني عندنا نقول منهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترق على وجه الإلزام بالترق يعني ايه؟ طبعا مناعة الشارع هيخرج مناعة غير اللي الشارع على وجه الإلزام بالترق يخرج المكروه لأنه نهى عنه على وجه إيه استحباب الترق وليس على وجه الإلزام بالترق خلص كده مشيت. يبقى اقول على وجه الالم بالترك اخرج المكره لان المكروه يعني يستحب تركه ولا يستحب ولا يجب تركه فخرج بقولنا منع من الشريعه الاخر ما ذكرت قال والمحرم يبقى بعد معرفنا عرفنا تعريف المحرم ننتقل ليه مشايخ لحكم حكم المحرم ايه حكم المحرم قال يساب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعدا يساب تاركهم امتثالا ويستحق العقابه ايه فعلاً. وطبعا يا شيخ احنا عرفنا ان بعض الاصولين لما بيجي يعرف يعرف المحرم او يعرف ما ذكرنا من الحكم التكليفي كله بالحكم وده خطا التعريف حاجه والحكم حاجه فاحنا ذكرنا الحكم ونذكر التعريف وطبعا مر بنا قول يساب تاركهم امتثالا لذكر ذكر امتثالا لانه لو تركوا لغير امتسال امر لاجل لو على يا شيخ مش لا يعاقب مش يعاقب على الايه فرق ان يعاقب وفرق ان هو ايه لا يسال لما كل لا يساب مش معناه ان يعاقب تمام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول فانه تركها من جرائي قال الله عز وجل يعني فانه تركها من ايه من جرائي يقول هم عبد بحسنه فاكتبوها له واذا هم بسيا على فكتبوها سيئة فإن تركها فاكتبوها حسنة تركها من ايه من جرائي فهذا الحديث بيا لنا متى تكتب السيارة حسنة إذا تركها لله؟ طب ولو تركها لغير الله لا تكتب حسنة طب هل تكتب سيارة؟ برضو لا تكتب سيارة فانتبه لنا. خصيم شيخ شكذا مش أنا عايز أقول لك في هذه الجزئية وانتبه لها جيدا في واحد بيترك الحرام له لما قطعش على باله فأنا واحد عمره ما قطع على باله ونشت في ولا يزني ولا يسر ولا يفعل أي شيء حرمته لاش على باله بس ما عملهاش مثل هذا لا يوسف ولا يعط وفي واحد حدثته نفسه بها ثم تركها لله فمثل هذا يوسف وفي واحد حدثته نفسه, نفسه بها ولكنه تركها خوفا من المرض مش من الله قال الله أنا خايف مثلا أقع في الزنا يصيب الإجز مثلا او يشرب مثلا الخمور او المخدرات مثلا يصاب بالجنون او الكبد مش عارف يحصل فيها وكده فقال لك لا سيبها دكتور بقى وقال لك انا اسيب الكلام ده وعشان حرام يعني مش عشان حرام يعني علشان المرض بس فمثل هذا لا يساب لكن هل يعاقب لا يعاقب يبقى لا يساب ولا ايه ولا يعاقب طب متى يعاقب على المحرم او يكتب على المحرم خد بالك في حالتين اثنين بس اذا فعلا او اذا سعى في تحصيل اسباب متى يستحق العقوبه على المحرم متى يستحق الله اقول يعاقب عشان بدقيقه يستحق العقوبه على المحرم اقول اذا فعله او اذا سعى في تحصيل يا مشايخ في تحصيل اسبابه فعلوا ظاهره يعني معروف ان هو في المحرم خلاص يستحق عليه فسعى في تحصيل أسبابه إن مثلا يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الإيه؟ في النهاب قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال فإنه كان أحرص على قتل صاحبه يبقى خذ ما القتل الآن حرام ولا مباح حرام فاثنين المسلمين دامي سيكسيفه دا دامي سيكسيفه دا عايز يقتل دا عايز يقتل في واحد فيهم قاتل والثاني مقتول القاتل والمقتول معاقبا لماذا؟ القتل معروف لأنه فعل الحرام طوام المقتول لأنه سعى في تحصيل أسباب الحرام والذي حال بينه وبين قتل صاحبه ده قتل قبل منه يعني لو لم يكن زيد قتل عمر الأول كان عمر قتل صح كده يبقى هذا الرجل سعى في تحصيل أسباب فمن هنا قلنا أنه إذا سعى في تحصيل أسباب المحرم كتب أي مشايق يكتب عليه المحرم في هذه الحالة ويعاقب عليه وكذلك إذا عزم عليه، وكذلك إذا عزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم بسيئة فايفا تركه، فلذلك الهم غير العزم، العزم أعلى من الهم، العزم أعلى من الأيام شايف، لأن العزم معنائي معناه إنه يعني إيه؟ أنه قصد إلى الفعل وسعى في تفصيل الأسباب. يبقى إذا التقى المسلمان بسيفهما ده أي إيه مرتبة العزم وتحصيل الأسباب، لكن إذا هم ده مرتبته، ليش كان تعرض بين الأحاديث؟ من سبيل حديث النفس مغفوظ والهم لو تركوا يتبدل إيه؟ السيادة بدل حسن لكن العزم والسعي في تحصيل الأسباب ذلك يكتب عليهم هل هذا ما شاء؟ نتابعوا لعزم الحزم مش الجزم قصد إلى الفعل هذا يعني العزم يعني القصد إلى الفعل العزم طبعا نعم لا لا يصدق فعل لسه وما قتلش. وقتل لو قتل يبدا لو ما قتلش بس سعى في تحصيل اسباب القتل ها واحد ابن حلال عايز يسرق فجاء سعى وعاد يرائب مثلا الشئ او عاد يرائب وعرف انهم مثلا يوم الخميس ما بنفوش موجودين ومش عارف ايه كده وراح جاب السلم وطالع المهمه كل ما يجي يطلع يلا واحد طالع يلا واحد طالع يلا عسكري يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا لا تنتبه لك فذا فذا الفك جاي إذا بالذالك نقول يساب تاريخهم بتسالم ويستحق العقاب أي فعل وطبعاً قلنا يستحق ولم نقل يعاقب لماذا؟ لأن فاعل المحرم داخل في المشيئة إن شاء عز وجل وإن شاء غفر له لذلك نقول يستحق العقوبة ولا نجزم بعقوبت لأنه الله عز وجل قد يعاقب طيب بعد معرفنا حكمه ننتقل لأسماء المحرم اسماء المحرم يسمى محظورا وممنوعا وطبعا محرما يعني يسمى محرم ومحظور وممنوع ونحن وخذ بالكم ان بعض اهل العلم يجعل المحرم قسمان قسم يسميه محرم وقسم يقول عنه مكروه كراهه تحريميه دول الاحناف ايضا قسم يجعله محرم وقسم يجعله مكروب كراهه تحريميه وهؤلاء هم الاحناف ونفس التفريق اللي فرقوا بين الواجب والفرد واللي فرقوا بين المحرم والمكروه كراههه تحريميه من جهه قوه الدليل يعني اللي سبب بدليل قطعي محرم واللي ثبت بدليل ظني يقوله مكروه كراهة ايه تحريميه اشكاله لما تقرا في كتب الأحناف وتلاقي مكروه ما تروحش تيجي لما تلاقي في كتاب الأحناف يقولك لك هو حلق اللحيه مكروه ما تقولش بس يبقى معنى كده يجوز حلقها لا ده هم يعنوا بيه مكروه كراهه ايه تحريميه عندهم دليلها لم يثبت بدليل قطع وإنما دليل ظني فلذلك يا مكروه عندهم كراهة ايه تحريميه ومثل هذا المصطلح مشروع عند الحنابلة أكثر كلمة مكروه في لبزة الإمام أحمد يعني بمحرر أكثر كلمة مكروه عند الإمام أحمد يعني بها مشايخ محرر لكنه كان يتورع عن ذكر الحرام فلذلك مهم جدا أنك تعرف مصطلحات أهل العلم يعني أنك تعامل مع كتبهم ونحوها عند الأحناف أيضا. عند والاحناف كذلك ان السنة المؤكدة عندهم تاخذ بعض أحكام الفرض أو الفريضة أو الواجب طيب خلاص ماشي طيب علامات المحقق علامات المحربة طبعا يعرف بالصيغه ويعرف ايضا بالقرين اما الصيغه الاساسيه فهي لام النهي أو لا أدى أدى على الفعل المضار. بتعمل في الفعل يعني تجزم الفعل المضارع. فرق بين الفعل مرفوع لأن لا عمل لها واما لن فالفعل فالصيغة الأساسية للتحريم اللي هي صيغة يا مشايخ لا أنها الذكيلة على الفعل المضارع ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا تقربوا ولا تقتلوا تقتلوا وتقربوا كلاهما فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزم يا مشايخ حذف إنه لأنه من الأمثلة الخمسة وكلاهما يدل على التحريم هذا الأصل في التحريم الشيء الثاني عندك في التحريم ماده النهي اللي هي نهى نهى ينهى ينهاكم بتصريفاتها كلها مشايف خلاص يا باشايف اللي هي نهى ينهى ينهاكم هل انتم منتهون الى اخر وين الفم ده يجي بعد كده بقى حلو يعني يبقى نهى بمشتقاته اللي مادة النهي بمشتقة اللي ينهاكم ينها الصيغة الثالثة أو الشيء الثالث في الصيغة عندك مادة التحريم بمشتقة اللي يحرم يحرم يحرم قل إنما حرم ربيه الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن إلى آخره اقسم شيخ تشيل يلي معاك فعل الامر الدال على النهي او الترك يعني اللي, اللي هو فعل ضرو ضروا ما بقي من الربا فده فعل امر يوجب الايه النهي او اتركوا كذا ففعل الأمر المراد به ترك الفعل اجتنب ويمفع برضه ينفع اجتنب نما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ايه؟ اجتنب نقول ايه دليل التحريم فعل الأمر الذي الدال على وجوب الاجتناب فالأمر اللي على بابه هو الأمر بالفعل نما الأمر بالترك ده تحريم خلاص كم شيء يبى فرق يبقى فعل الأمر اللي يطلب الفعل ده اسمه مشايخ ده داخل في باب الأمر ده من صيغ الأمر أما فعل الأمر اللي بيدخل في صيغة تحريم اللي هو يا مشاكل هو يطلب الطرب مش يطلب الكلام خلاص خلاص كم شيء أي فعل يطلب طرق أي فعل امر يطلب طرب خلاص كم شيء كذا صار عندنا ايه الآن رقم كام كده أربعة تمام؟ أيضا من الأشياء اللي بتدل على التحريم من القرائن عندك اللي هي ترتيب العقوبة على الفعل. خذوا بالك احنا في الواجب كنا بقول ترتيب العقوبة على الطرق. هنا نقول ترتيب العقوبة عليه على الفعل. نعم. يا تعرفوا حديث أبي مسعود البدري لما كان يضرب غلام له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم ابا مسعود اعلم رسول لما قال الله اقض على قال اولو لم تفعل لتحكم النار بلهيبها فذا يدل على حرمه ايه هذا الفعل لانه رتب العقوب عليه على هذا وقوله اذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عذابا عظيما او اليم يبقى الايه ما فيهاش لكن قلنا ان قتل النفس محرم منين في الايه من ترتيب العقوب او مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ياكل او من يشرب في انيه الايه الذهب او الفضه أو من ياكل في أو أو يشرف في شيء في منهما فكانما يجرجر في بطنه نار جهنم نقول برضه ترتيب العقوبه يدل على حرمه هذا الفعل وهكذا دائما طيب ننتقل بعد ذلك إلى مبحث ايه الى مبحث المكروه يقول الشيخ عليه رحمه الله والمكروه لغة المبغض وده معناه تقول مثلا اكره فلان يعني بمعنى ايه فالمكروه بمعنى المبغض واصطلاحا وطبعا منه قول الله عز وجل ولكن كره الله بعاسهم يعني, يعني ابغض الله انبعاثه فسبقه الايه واصطلاحا يقول ما نهى عنه الشارع على غير وجه الالزام بالطرق وطبعا الشيخ يقول لا على وجه الالتزام بالترك بس أنا غير طاعش قلت على غير وجه الالتزام بالترك يبقى بأ يعني أضبط قصوقي العبارة ما نهى عنه الشارع على غير وجه الالتزام بالترك وطبعا شرح التعريف زي ما مر بينا ما نهى عنه ويخرج يا مشايخ ما أمر به لو الواجب ولاه مستحب ويخرج ياتاني لا المباح لماذا لأنه لا أمر ولا نهي فيه وقول ما نهى عنه الشارع يخرج ما نهى عنه غير الشارع على غير وجه الالزام بالترك يخرج محرما لانه ألزم فيه بالترك اما في المكروه لم يلزم فيه بالترك نعم حكم المكروه قال الشيخ عليه رحمة الله يساب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله وطبعا مر بنا لي كلمه امتثالا لانه إذا تركه لغير امتثال أمر الله يعني لا لا ثواب له على ذلك وإنما حتى يساب لابد ان يكون امتثال لأمر الله وطبعا اذا فعله فلا عقوبة عليه نعم نعم وطبعا هو اسم واحد طبعا هو إيه المكروه يعني لم يشتر بين اهل العلم غير ايه غير بهذا الاسم يعني وطبعاً خد بالك في فرق بينك تقول هذا الشيء مكروه هذا الشيء غير مستحب لما تقول غير مستحب مش معناه هو مكروه يعني تقول أنا في أندما بحبوش لكن مش معناه أنه صح؟ فلذلك فرق بين تعبرهم يقول لك هذا غير مستحب يعني في بعض الأشياء يقول لا يستحب مثلا فعل مثل البول قائم يقول لك غير مستحب لكن لا يقول مكروه لماذا؟ لأنه سبت ان النبي فعله قائماً فلذلك نقول أنه لا يستحب فعل لكن يجوز فعلا وفرق نقول يكره صح مشايخ؟ لاننا لان فعل النبي لا نصفه بالكراهه لكن مداومه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم فعله هو هي دل على أنه ايه يعني على انه لا يستحب هذا الفعل لا يستحب هذا الفعل فلذلك فرق بين قولك لا يستحب وقولك يكره فرق بين الاثنين اما مثلا اكل البصل فهو مكروه صح كده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله صح لكن البول قائما غير مستحب لكن هو يجوز وأكل البصل برضه يجوز صح لأننا احنا مش بنقول حرام كلمه يجوز بس الفرق ايه ان ان البول طائبا النبي فعله فنقولنا غير مستحب حتى لا يوصف فعل النبي بالكراهه وأما أكل البصل النبي لم يفعله فلذلك قلنا ايه قلنا مكروه ففرق بين الاثنين طيب علامات المكروه كل نهي يعني بص كل علامات المحرم اللي مرد بك كلها التي صرفتها قرينة يعني كل نهي صرفته قرينة من التحريم إلى, الإيه؟ إلى الكراه إذا كل ما صرف بالقرينة من التحريم إلى الكراه وباب القرينة هذا باب واسع يعني والقرينة الثانية هو كل فعل ورد ذمه أو زم فاعله الشريعة ولم ينهى عنه يعني زم هذا الفعل أو زم الفاعل ولم يرد ولم ينهى عن هذا الفعل تحديدا. يعني تعرف الرجل لما جاء يستازن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه من؟ قال ايه؟ قال انا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كأنه كرهها فهل ورد نهي عنه؟ لم يرد إذا نقول هذه الكلمة إيه؟ مكروه يبقى إذا سئل من يقول فلان ولا يقول انا صح كده؟ إذا هذا مثاله للمكروه الذي ورد الزم ولم يرد الايه ولم يرد النه. و هذا الباب كما قلت لك باب واسع يعني لأنه بعطيك بس أمثلة لكن أنت بقى تعيشك مع اللغة ونحوها أو تعيشك مع آيات القرآن وحديث النبي ذا اللي هتقدر منه كثير لكن بس بقى معك اللي المفتاح اللي تقدر تدخل منه إلى هذا الباب. رايح مشك ننتقل بالمابحث الليالي وهو مبحث المباح والمباح لغة بمعنى المعلم. والمأزون فيه بمعنى المعلن وبمعنى المأزون فيه تقول اباحه عما في نفسه بمعنى أعلم وتعرف قول الشاعر ابن يقول, يقول ولا مبيح يقول ولا مبيح لما حمين يعني لا مبيح لما حمين يعني لا يستطيع احد ان هو بشيء في شيء منعنا احد منه اظن ذلك الا لم الذاكره يا بصراحه معلقته من المعلقات الراقيه جدا أي نعم يا رائعه جدا لكنه كان على طريق على ضرب الجاهليين قال فيها كلام قوي جدا في الحماسه يعني كلام قوي جدا يعني يقول يقول إيه اذا بلغ الفطام لنا صبي متخير له الجواب رسائل هذا الرجع يقول بس مجرد الولد ما يفطم الناس كل هذا وطبعا هذا حرام طبعا شرع في التسبيح لكن هذا في قوة في قوة الفاصل قالوا نشرب الماء وحين نال بصفنا نشرب غيرنا كذرا وطيب هذه هذه رائعة رائعة في الحقيقة هذه من اروع من روعة طيب جيدي مشايخ ما ارجع المهم يعني المباح لغة بمعنى يا مشايخ بمعنى المعلن وبمعنى الماذون فيه والصلاح قال هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته يبقى لا يتعلق به أمر ولا نهي يا مشايخ لذاته هنا بس مساله الشيخ ذكرها في المكروه قبل بس ما ننتقل اللي هي مساله ايه يا لما ذكر مثال يقول منها عنه الشريعه لا على وجه الالزام بالترك يقول كالاخذ بالشمال والاعطاء بالايه والاعطاء بالشمال جيد يقول كالأخذ بالشمال والإعطاء بالايه والإعطاء بالشمال هذه في الحقيقه المثال يعني هو مش دقيق. حتى الشيخ بعد كده في الشرح نفسه هو يعني راجع عنه يعني لا. لا لا هو هذا المثال لا لا لا نعمل عايزين نروح لمساله ايوه اللي هي الاكل بالشمال والشرب بالايه بالشمال لان بعض اهل العلم يقول إن الاكل بالشمال والشرب ايه مكروه صح كده فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ناكل بالشمال قال فان فان الشيطان ياكل بشماله صح كده فجاء هذا الفعل مشابه لفعل الشيطان ولا شك ان تشبيه الكافر حرام فمن باب اولى التشبيه من بالشيطان فلا انه اشد قبحا لكن هو هنا الحديث اللي هو يقول كالاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الرجل ياخذ بشمال ويعطي ويعطي بشمال. أين؟ فلذلك هو مكروه يقول نرجع ثانيا للمباح يقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي الالتزامات كالاكل في رمضان ليلة ما لا يتعلق به أمر ولا نهي يعني لا يؤمر ولا ينهي عنه وقد بالك قول لذاته طبعا قول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي هيخرج يا هي مشاكل أمر أو او نهي هو الاو اللي هو الاربعه تمام اللي هي اللي هي عندك الواجب والمستحب والمحرم والمكروه تمام وقوله لذاته يخرج ما يتعلق به امر ونهي لغيره تمام لان المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لكن قد يتعلق به امر ونهي لايه لغيره. فالمباح من حيث ذاته مباح. يعني يستوي فيه الفعل والضر. يعني الأكل والشرب يستوي فيه الفعل والضر. النوم يستوي فيه الفعل والضر. كل ده مباح. البيع والشراء يستوي فيه الفعل والضر. كل ده مباح. تمام؟ بس ده من حيث ومن حيث ذاته ولكن من حيث ما يوصل إليه تجري فيه الأحكام الخمس. عشان كده خدت هنا فائدة. كل مباح تجري فيه الأحكام الخمس. المباح من حيث الأصل. تجري فيه الأحكام الخمسة باعتبار ما يوصل إليه المباح من حيث الأصل تجري فيه الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة يعني هي مشاهدة واجب مستحب محرم مكروه مباح طبعا على أصله من حيث ما يوصل إليه فمثلا مشاهدة البيع والشراء من حيث الأصل مباح صح كده؟ من حيث الأصل مباح لكن والله دلوقتي أقول لك حاجة لو أنا دلوقتي في سفر وعايز أتوضأ للصلاة ولن أستطيع ولا ومش لاي ماء ولا يمكن إن أنا أجد ماء إلا لو اشتريت ماء علشان أنا توضي محتاج إن أنا أشعر اشتري زيت ماء ما عاد نية يبقى حكم شراء الماء للوضوء في يازل حلايا مباحه هو الوضوء حكمه إيه واجب والوضوء شرط الوضوء اللي ينفع توضف شيء ما لا توضبي بماء يبقى شراء الوضوء الماء يبقى شراء الماء للوضوء حكمه إيه واجب واجب لي لأن هو بيع شراء ولا لأنه سيوصل لواجب، سيوصل لواجب لأن أنا ما عنديش ماء وما من فحشة في وجود الماء، فوجب علي شراء الماء، ففي هذه الحالة اشتري الإيه؟ اشتري الماء، صح كده؟ يبقى شراء الماء في هذه الحالة يصير يا مشايخ، يصير واجب. استعمال السواك حكمه إيه؟ سنة. طيب أنا علشان أحصل سنة استعمل السواد، محتاج اشتري سواد؟ والله أروح أغفل الرجل وابتسمت منه وأطلع عقري. ها، إيه رأيكم يعمله؟ يشتري السواك طبعا صح كده طب حكم شراء السواك ايه مستحب يبقى اذا صار صار الان الشراء من حيث الاصل مباح لكن لما صار يوصل لمستحب صار ايه ماشي صار مستحب خلاص كده طيب انا دلوقتي ماشي في الشارع لقيت اتنين ناس مع بعض كده مجموعه من الناس عمالين يتخانقوا وهيبادلوا بعض وده عمال يزعق وده عمال يزعقوا استنوا كده ما ينفعش الخناقه ديت تعالوا انا ببيع بتاع سكاكين والكلام ده هبيع لكم وخلوا الخناقه حلوه طب ايه رايكم حكم بقى بيع السلاح للناس اللي هي بتتخانق في الفتنه دي حكمه ايه محرم البيع من حيث الاصل حلال لكن لما صار يؤدي لمحرم صار ايه صار محرما فيحرم البيع في هذه الحاله صح كده فصار محرما طيب واحد من الناس راح يصلي تمام؟ وجاء لرجل أراد إنه يشتري بصلة ليأكل قال لك والله أنا في الهند واتنا متأم منه. منه. منه وكل يوم أصلي جنب منه فوالله أنا هكله بصلة النهاردة وروح أصلي جنبه الناس من خلuche في المسجدتين. في الهند هي رايح. الراجل اللي أراد إنه يشتري البصلة ليأكله هو يأتي فيه بهذه الصورة يلا صلي. يا حبوب ما بيع البصلة في هذه الحالة. صارا مكروه صار بيع البصل من حيث الأصل مباح لكن لما وصل لمكروه صار إيه صار مكروه خلاص كده يبقى البيع من حيث الأصل إياه مشايخ مباح لكن باعتبار ما يوصل إليه تجري فيه الأحكام الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون إيه آآ آآ محرما قد يكون مكروه نوعا من حيث الأصل. لذلك أي شيء في أي شيء تجد فيه كلمة مباح يعني أي مسألة في كل كذا شيء مباح إفهم من الأحكام الخمسة تجري فيه لأنه مباح من حيث ذاته لكن باعتبار ما يوصل إليه يأخذ حكمه ما يوصله. وده ودابنا على قاعدة أن للوسائل أحكام لا مشايخ أحكام المقاصد فالمباح لو كان وسيلة لحلال يصير حلال ل لأخد لواجب يصير واجب مستحب يصير مستحب لمحرم ده يسمى زريعة لأنه لو وصل لمحرم يصير محرم ولمكروه يصير مكروه ومن حيث أصله مباح لذلك لو قالوا ان الزواج مباح يبقى معنى كده ان تجري فيه الاحكام الايه خمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون محرما قد يكون مكروها صح كده وهكذا في كل مسألة يقال فيها مباح طيب والمباح حكم المباح يا بشر حكم المباح نعم حكم المباح المباح من حيث أصله لا سواب ولا عقاب عليه إلا إذا نوى به نية صالحة فيساب على نيته يعني لو نام بنية صالحة لاجل أن يتقوى على طاعة الله يساب على هذه النية تمام وأما باعتبار ما يوصل إليه فهذا هي مشايخ عليه لكن باعتبار ما يوصل إليه فهذا هي يسابع له لو كان واجب يباخذ حجم الواجب مستحب يباخذ سواب مستحب وطبعا سواب الواجب أكبر من سواب اللي هي مشايخ المستحب وبالك سواب الواجب أكبر من سواب المستحب واسم الحرام طبعا أكبر كبير لكن طبعا المكروه ما فيش اسم يعني المكروه ما فيش اسم إذا إذا وصل إلى حرام إذا وصل إلى حرام. عشان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال إيه؟ قال في الرجل قال, قال لما بيسلم قالوا في بعض أحدكم صدقة؟ قالوا وياي أحدنا شهوة ويكون له في أجل؟ قال نعم أرأيتم لو ضعف في حرام؟ يقول عليه وز؟ قالوا بلى قال كذلك لو ضعف في حلال لماذا؟ لأن لما ضحى في حلالها توصروا للعفة. ويعف نفسه ويعف زوجته. فإذا وصله إلى إيه؟ إلى شيء إما مستحب إما واجب. فيأخذ عليه مثلا مستحب أو واجب. ويقول حتى اللقمة ضعف في فيه إيه؟ في امرأته. لأن لما يضع اللقم هيعبها لأنه إذا لا إذا منعها الطعام بها يحوجها. إذا تحتاج أنها تمد يدا ونحوها فتقع في حرام أو نحوه. إذا نازي وسيلة تمنع من إيه؟, إيه تمنع إنشاء فيأخذ السواب عليه من هذا البدء. فهمتوا يا مشيخ؟ يبازي الأحاديث وما في معناها السواب عليه مش مجرد لأنه مباح. لا لأنه وصل إما إلى واجب وإما إلى مستحق. فلا يفهموا يا هذا. فلا سينا مشيخ؟ فلا يفهموا استخدم هنا الاستحداد ده بعد اه الله على احد الناس الزراف سمع هذا الحديث يعني فات لزوجته فامسك بالطعام يعني ف ان شاء الله مسك بقى عايز يعني الراجل يعني ما شاء الله يعني هو طبعا عايز ياخذ ثواب كبير يعني فامسكها ايه بركبه الكبيره ووضعها يعني فالمره كانت كانت صوته يعني قالت له يا ضعفي في ابراطي لا في حلقها مش هي مش هيضيعها فهذا لا لا منع فيه لا منع فيه من باب المناطقه يعني كل بحسبه طيب على كل الاحوال نرجع ثانية يقول أسماء المباح قال ويسمى حلالا وايه وجائز يسمى مباح وحلال وجائز واحد علامات المباح علامات المباح اقول لكم علامات المباح طبعا من علامات المباح لفظة او العلامه اللي هي لفظه الحلم. قلوا أحل الله البيع ونحن ذلك أو أحل الله كذب والثاني لفظة الإباح بمشتقات أباح يبيح وبرضو أحل بمشتقات يعني أحل يحل ونحوها. فضلا طبعا عن الأوامر أو النواهي المصرف إلى الإباح يعني الأمر أو النهي الذي يصرف بالقرينة إلى الإيه إلى الإباح الأوامر أو النواهي المصرف بالقرائن إلى يعني الإباح هنا بقى مرحص أخير بص في الإباحة سريعا عشان ندرك إن شاء الله الصلاة أن الإباحة قسمان اللي بنسميه أقسام الإباحة إباحة عقلية وبعضهم يقول إباحة أصلية وإباحة شرعية الإباحة الشرعية هي ما جاء الشرع بإباحة اللي ذكرنا في القرائن اللي عندك بي والإباحة الأصلية الإباحة الشرعية هي ما جاء الشرع بإباحة يعني جاء دليل من الشرع ان هذا الشيء مباح يعني جاء ما يبيح أما الإباحة الأصلية أو العقلية فهي الاباحه الباقيه على يعني ايه او بعبارا ادق عايز اقول التي لم يرد دليل من الشرع بإباحتها ولا تحريمها لم يرد دليل خاص عشان ابقى دقيق لان الادله العامه داخلة تحتها لم يرد دليل خاص من الشرع بإباحتها ولا تحريمها وبعضهم يعبر يقول هي الايه الاشياء التي كانت مباحه قبل ورود الشرائع وهنا ازيدك فائده اقول ان اقسام الاشياء قبل ورود الشرع على ثلاث اقسام اشياء نافعه نفعا نافع محضا لا ضرر فيه على اقسام ثلاثه الاول اشياء او زواج نافع لا ضرر فيها فهذا ضرر خالص كانواع الاكل والشراب ونحو ذلك مثل هذه الاشياء فهذه جزء اللي مباحه جزء الانتفاع بها دليل مباحه للبحر الأصل واشياء ضاره لا نفع فيه ضرر خالص لا نفع فيه كالسم مثلا وانحو فمثل هذه محرمه والثالث اشياء فيها نفع وضرر والعبرة فيها للغالب يعني لو غلب النافع تبقى مباحه لو غلب الضرر تبقى إيه؟ تبقى محرم فائدة التفريق دائما مشايخ إن, إن, إن رفع الإباحة الأصلية يعني لما يجي دليل يحرم مسألة كانت معروفة عندهم يعني الخمر مثلا في بداية الإسلام كانت مباحة بس إباحة إيه؟ شرعية ولا أصلية أصلية أن جاء قبل كانت خلص الشرع كانت ما وقال الشرع فضل في بداية الإسلام مباحة لم يأتي دليل بتحريمه لما ينزل دليل بتحريمه ما يقول هذا نس وإنما ده يقول رفع حكم الأصل خذت بالك يبقى دليل التحريم الذي يرد على الإباحة العقلية الأصلية يقال أنه رفع حكم الأصل ولا يسمى نس نعم دليل التحريم الذي يرفع الإباحة العقلية أو الأصلية مثل تحريم الخمر يعني يسمى أنه رفع حكم الأصل ولا يسمى نسل وأما الدليل الذي يرفع الإباحة الشرعية فيسمى يا مشاهد يسمى, يسمى نسل يعني مثلا إباحة الحمر الانسيه وبعدين تحريمها ده اسمه مشايخ ده اسمه ناس اباحه المتعه وبعدين تحريمها ده اسمه ايه ده اسمه نسخ تمام الفرق ايه بقى ان, إن, إن رفع الاباحه الاصليه ملوش شروط شروط النسخ لا يشترط علم العلم بتاخر الدليل ولا يشترط عدم امكان الجمع ولا الترجيح ولا يشترط عند عندما اشترط قوه الدليل ونحو ذلك يبقى شروط النسخ أنتم معايا؟ أنتم معايا؟ يبقى شروط النسخ مش هتشترط فين؟ في رفع الرفع اللي الأصلية. إما لما يأتي دليل تحريم الخمر ما يدش واحد يقول لي بقى إيه؟ عايزين بقى نعرف أيهم أصدق؟ إباحة الخمر ولا تحريمها؟ هو الكلام ده مش مطالبين ليه؟ لأن هذه لم يأتي دليل بإباحة الخمر أصلاً. صح كده؟ طب يجي يقول لي طب ما احنا ممكن نجمع بينات تحريم الخمر وآيات آيات آيات يقول له ما ينفعش ولا ينفع الترضية. ليه؟ يقول لك مس ناس, ناس كعمل حاجة. ده اسمه رفع إباحة أصلي خدتم بلفكم الشروط اللي اشترطت للناس بأن تطبقها فين عند رفع الإباحة الشرعية وليس عند رفع الإباحة الأصلية أو العقلية. أخذتم بلفكم لما يجي مثلا الأحناف اللي بيشترط ان الدليل الناسخ يكون أقوى من المنسوخ ان بيشترط إن الناسخ يكون أقوى من المنسوخ هذا في الإباحة الشرعية مش في الإباحة العقلية برضه. فبالتالي لو جاء حتى حديث يرفع شك المباح على الإباحة الأصلية عندهم مش هيقولك لا إحنا عزيم دليل أقوى ودليل مش عارف يجيب لا مش هيقول الكلام بي. لماذا؟ لأن أصلاً هذا لا يسمى نص استفدتوا كده مش عايش؟ هما دي فائدة أنت إيه؟ هما أنت كده كفين؟ والإباحة الأصلية والعقلية دي اللي بيسموها دليل الاستصحاب إن إحنا بنستصحاب الأصل الموجود الذي لم يتغير خدت إنت بالك؟ إذا أنت الإباحة الأصلية والعقلية دي بنسميه إيه؟ الاستصحاب بعديها بنقول اللي بعضهم عبر يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى هذا الدليل إيه يغير؟ خلاص كذا ما شيخ؟ يبقى نتابع للتفصيل ده ذاك الدقيق. اللي بقاء ما يعني إحنا بنستصحب إباحة الأشياء إلى أن يأتي دليل يحرمه. خلاص خد بالك، لمايجي واحد يقول لي إيه, ايه, ايه الطعمية حلال والله حرام؟ يقول له حلال، يقول له إيه الدليل انها حلال؟ أول إنه حلال أو إنه ما فيش دليل بيقول إنه حرام. خد بالك يبقى أنا مستصحب الإباحة إيه؟ الإباحة الأصلية. طبعاً أهل العلم اختلفوا في الأشياء قبل ورود الشرائع. يعني هل الأشياء قبل ولود الشرائع حلال والله حرام هي اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة قول قال إنها حلال وقول قال الحرمة وقول توقف ألا الله أعلم بس طبعا الصحيح إنها هي مشايخ إنها حلال وطبعا بيستدل لذلك بأدنك أول دليل عندك قول العز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض, الأرض جميعا فطبعا لكم هذه اللامة الملكية والملكية ملكية الامتفاع يعني كأنه خلق لكم يعني كأنه قال أباح لكم أن تنتفعوا بما في الأرض خدت بالك يبقى أنه أباح لنا الانتفاع بما في الأرض الدليل الثاني قول الله يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل. تمام؟ فهو حصر المحرمات في هذه الأشياء لأن إنما زي من أقوى صيغ الحصر فمعنى ذلك أنما عدا المذكور في الآية الأصل فيه الإيه؟ الإباحة خلاص كم شيء يبقى مفهوم الإيه؟ مفهوم الحصر في هذه الآية أنما عدا هذه المحصورات في الآية مباح. فده يدل على الاصل في الاشياء الايه اللي بعد ذلك بعضهم ياخذ قاعده هنا كل الاصل في الاشياء النافعه الاباحه والاصل في الاشياء الضاره الايه التحريم الاصل في الاشياء النافعه الاباحه والاصل في الاشياء الضاره التحريم ويبقى كده احنا انتهينا طبعا من الايه من الحكم التكليفي الشرعي كاملا باقسامه الخمسه وبينا الخلاف الموجود فيها يعني بحسب ما تسابب المقام ويبقى ان شاء الله عز وجل في درسنا القادم نبدا نناقش مع الأحكام الوضعية نكتفي على هذا القدر وأقول قولي هذا الصلاة الله جل لي ولكم والحمد لله رب العالمين